لي قال de سكنت مخطليه يا سهرتني على فراق انا فراقك انا ما قوه انا احبك انا وهو وكفينا اللي يا يا الدنيا ما تسوى وعلى أنا وهو